أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موت مساء أسير بعبادي إنكم متابعون فأرسل فرعون في العون في I'm a وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَافِرُونَ فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام بني <تصفيق> إسرائيل، <تصفيق> فاتبعوا. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّ قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن عصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا ما أغرقن الآخرين إن في ذلك لا آية وما كان فك الْعَزِيزُ العزيز الرحيم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا أصبوا أصناما فنضلوا لجاع كفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي ها يطعمني ويسقین وإذا مرضت فهو يشفین والذي يميتني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 وَجَعَلْنَا من ورثة جنة وَأَخْرَجْنَا واغفر لأبي فِيهَا كان من ضالیم و لا لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله واجعلنی من ورثة جنة النعیم وَقِفْ لِلَّهِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تَخْزِنِي يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم رضاق <تصفيق>